119. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم 110. يوم يقوم الناس لرب العالمين 111. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين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 إذا تثلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برّان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوب